جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَضِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَضُوا عنه ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاكا ليروا أعمالهم فمن يعمل نفقال ذرة خيرا يره ومن يعمل نفقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعابيات ضبحا فالموريات طبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي